Szeretném, ha a szofófakumot a الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم círát a lévők, a németek, a legyenek, وما أدراك من حق كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثبالية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِدَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَطَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ على أَرْجَاءُ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فبانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظنى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 ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لهم يوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر, الله أكبر سمع الله من حمده. Allah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 لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنّه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من الرب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثىء فما بينكم من أحد عنه حاجز وإنّه نذكرة للمتقين وإنّنا لَنَعْلَمُ أَنَّ بِكُم مُكذِبٌ وَإِنَّهُ لحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر Szmia Allahun, man hamida. Allah Akbar Allah Asalamu alaikum wa rahmitulla. As salam alaikum wa rahmitulla. Asalam.